بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى والاه قال ويجز الفتحه ويجز الفتحه والكسر في كل موضع يجز فيه تاويلها بمصدر وعدم, وعدم, وعدم تاويل وعدم يجز فيه تأويلها, وعدم تاويلها به وذلك في ثمانيه مواضع الاول في نحو اول قولي إني احمد الله ويجز اني احمد الله فالكسر على تقدير اول قولي هذا الكلام والمفتتح باني باني والفتح على تقدير اول قولي حمد الله وفي هذه المساله اقوال لا يحتملها هذا الموضع لا يحتمل هذا الموضع ذكرها لا يحتمل هذا الموضع ذكرها عن ذكر هذه الاشياء قال الثاني بعد إذا الفقائية كقول الشاعر وكنت رازعيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفاء ولا هازمي يعني يضرب على قفاه ولا اذا إذا أنه يصح إذا أنه وإذا إنه قال رب بالكسر على عدم التأويل والتقدير إذا هو عبد ويلوث على تقدير فإذا عبوديته فعبوديته مبتدى واذا الفجائيه خبره عند قوم عند من جعلها ظرفا واما من جعلها حرفا فهو المختار فالخبر عنده محذوفا تقديره حاصله الثاني بعد فاء الجزاء قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجاهله ثم تاب بعده واصلح فانه غفور رحيم قرئ بالهسين قرئ فانه غفور رحيم وقرئ فانه غفور رحيم ورأب العشام في الكسر على جعل ما بعدها جملة تامة أي أفراً والمتاع لتقديرها بمصدر إن مبتدع والخبر محدوث أو خبر أو خبر ولم تدم التقدير فافراً وحاصل أو فجزاؤه الغفران الرابع بعد بعد أما بعد اما بالت بعد أما نحو أما اما انك ذاهب أما إنك ذاهب رواه سيبويه بالكسر الفتح الكسر على جعل اما حرف استفتاح والفتح على جعلها بمعنى حقا وقد تقدم بيان ذلك الخامس بعد القسم اذا لم توجد اللام بشرط تقدم فعل القسم نحو اهله بالله ان زيدا قائم او ان زيدا قائم فالكسر على جعلها قابل القسم والفتح على تقدير على على ان يعني مكرور وتكون متعلقة بفعل القسم وقد روي بالوجهين يعني اقسم على قال وقد روي بالوجهين قول الشاعر أو تحلف بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي أني وأني أني وأني أني أبو ويقول زيش إني أبو هذا رجل اقترب رجل اقترب أعرابي اغترب عن امرأته وأهملها فعاد من غربته بعد زمن فوجد صبيا فقال لها لتقعدن مقعد القصي من نية القاذورة المقلي أو تحله بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي ماذا قالت له قالت له لا والذي ردك يا صفي ما مسني غيرك من انسي والاستثناء هو الذي أتى بالفقيع بعد استثنت أمور قال لا والذي ردك يا صفي ما مسني غيرك من انسي سواء غلام واحد قعفي وخمسة كانوا على الطوي وستة مرور بالعشي ورفقتين من بني عدي غير يهودي المصراوي والله صحيح قالوا وجزر كوفي يوم فتحنا. هذه لها قصه قالوا وجزر كوفي يوم فتح فتحان اذا وقعت جواب القسمي دون لامن نحو الله يا والله أنا زيدا قائم ويجز أنا ويجز إنا قاله الصابق الكسر هو المصريين قال وقال ابن خروه لم يسمع فتحها بعد اليمين ولا وجه له قلت هو كما قال وقد أوضحت ذلك في غير هذا الكتاب في شرحي على تسهيل التذيل والتكمين قال السادس بعد حتى نحو عرفت أمورك حتى أنك فاضل أو حتى إنك فاضل إن جعلت حتى قارة أو عاطفة فتحت أن إن جعلت حتى قارة أو عاطفة فتحت أن وإن جعلت حتى ابتدائيه كسرت كقولهم مرض حتى إنه لا يرجى مرض حتى إنه لا يرجى بالكسر السابع بعد لا يرما المشهور بعدها فتح فت المشهور بعدها فتح أن كقوله تعالى لا جرم أن لهم النار وما ذا بسيبه أن لا نافية وهي رد لما قبلها مما يدل عليه سياق الكلام وجرم فعل الماضي بمعنى حقا وأن مع في مضي رحم وقال بعضهم جرم بمعنى كسبا وفاعلها ضميرا مستيراً وأن معاصلتها في موضع نصب المحولية والتقدير كسب لهم كفرهم أن لهم النار قال الشاعر نصبنا رأسه في رأس قذع بما قرمت إله أم اعتدينا بما قرمت إله يعني اعتدينا هذا شاهد معنوي شاهد بمعنى أن قرم بمعنى كسب أي بما كسبت شاهد معنوي لا لغوي يعني لا نحمي وقال الكوفيون لا نافية وجرم اسم لا وهي بمعنى لا بد ولا محالة وأن على تقدير من أي لا جرم من أن له من ان له النار فجرم عند الكوفيين اسم قال زمكسي من ال من الجرم وهو القطع كما يقال إن إن بدلا من التبديد التفريق أي بدا ما له منها بد من التبديل والتفريق فكما ان معنى لا بد انك تفعله كذا بمعنى لا بد من فعله فكذلك لا جرم ان له النار اي لا قطع لذلك لا قطع لاستحقاقهم لا النار قال بمعنى انهم ابدا يستحقون النار ولا ولا انقطاع لاستحقاقهم لا قال وروى, وروى وروى عن العرب لا جرم لا جرم انه يفعل بضم الجيم السكين الراب زينه بدء وفعل وفعل اخوان كرشد ورشد خوان يعني في المعنى اخوان أي في المعنى تقارب معناهما قال واما وجه الكسرين تقارب مع معناهما مع, مع اتحاد ماده الاشتقاق اما مع اختلافها فلا لكن مع اتحاد ماده الاشتقاق قال وأما وقف الكسر بعد لا جرم هو كما حكاه الفراء قال العرب تقول لا جرم لا لا جرم لاتيناك و لا جرم, جرم لقد احسنتا فتراها بمنزله اليمين قال ابن مالك ولاجرائها مقرا اليمين حكي عن العرب كسر كسر ان بعدها قلت الظاهر أن ان اذا كسرت بعدها فهي جواب قسم المقدر بعد لا جرم وهو ظاهر قول ابن مالك التسهيل وربما أغنت لا جرم على الأخذ القسم مرادا قال ويؤيد ويؤيد ذلك أن بعض العرب صرح بالقسم بعدها فقال لا جرم والله لا فارقتك الثامن بعد أما إذا جاء بعدها ظرف أو مجرور نحو أما في الدار فإنا اما في الدار اما في الدار ففان زيدا قائما او فان زنا قائما فيجز الكسر على تقدير فزيدا قائما ويتعلق المجرور بما في بما في اما من معنى الفعل ويجوز الفتح على تقديره قيامه والمجرور في موضع الخبر وزاد بعضهم موضعا آخر انتقى بعد منذ منذ قلت أما الفتح بعدهما هو متفق عليه وأما الكسر لم يكره شيئا بغي وصرح بعضهم بامتناعه وصرح الأخش بقوازه الأخش يتوسع في القياس قال واعلم أن بسط الكلام على هذه المواضع استدعي طويلا فلذلك اختصرت الكلام عليها مسألة لغاية الأفعال من السؤال الصلاحاً اسم لما يبرهن عليه من العلم قال إذا كفت أن المهتوحة بما بطل عملها وأجاز بعضهم إعمالها قياسا ولم يسمع وذهب الزمخشري إلى أن إن المكسورة وأن المهتوحة كليهما إذا كفا بما يفيدان الحصر كقوله تعالى قل إنما ينحي أنما إلىكم إله واحد والحصر استفاد من السياق لا من إنما قال ورده الشيخ أبو حيان في تسيره بان ما مع ان كهي هي مع كان ولا علا فك فكما لا تفيد الحصر التشبيه والترجيع فكذلك لا تؤدي مع ان المكسورة يعني نفيده للتوكيد وأما جعله إنما المفتوح للحصر فشيء منفرد به ولا يعلم الخلاف إلا في المكسورة ثم إن الحصر يقتضي أنه لم لم لم ثم إن الحصر يقتضي أنه لم إليه إلا التوحيد وهو باطل وإذا قول لم يحيره التوحيد فالحصر الاهتمام وما عده تبع ولو هو باطل انتهى وانتصر بعض الناس الزمخسر بأن قال إن المفتوحة هي فرع المكسورة بدليل أن السيبويه عدها خمسة واستغنى بان المكسورة عن المفتوحة فلا فرق بينهم بالحصر وعلمها وقال ثم إن الحصر إلى اخره جواب إن الحصر عند القائلين به باعتبار المقام وهنا خطاب المشركين و الموحى اليه في حقهم اولا هو التوحيد والله اعلم القسم الثاني من اقسام ماذا من اقسام ان المفتوحه قال القسم الثاني ان تكون بمعنى لعلك قول العرب ائت السوق انك تشتري لنا شيئا انك يعني لعلك تشتري لنا شيئا حكاه الخليل ومنه قراءة قراءه من فتح الامس في قوله تعالى وما وما يشعركم انها اذا انها اذا جاءت لا يؤمنون اي لعلها وما يشعركم انها لعلها اذا جاءت لا يؤمنون اي لعلها وان هذه احدى لغات لعله وسياتي ذكرها ان شاء الله تعالى طيب هذا هو اخر الكلام على ماذا على النصيحه ان شاء الله يلهي جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله